الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدعوا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين آمِينَ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي, يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.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 فكفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربّه أن آتاه الله المرك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأموت قال إبراهيم فإن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 موتها. فأباته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم؟ قال بل بثمية عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء